ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد خذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون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 كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بلتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما الله من ولده وما كان معه من الله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض